صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين إذا جاء ك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأن كفروا فطمع على قلوبهم فهم لا يسقون وإذا رأيتم سعجبك أجسامهم وإني يقولون تسمع لقولهم وإني يقولون تسمع لقولهم كأنهم خشب مرسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العجب فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا نستغفر لكم رسول الله نووا رؤوسهم لو ورؤوتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله سواء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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقرون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون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 وقراط الذين لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن فيا احدكم المنوس من قم لان ياسى يا احدكم المنوس فيقول ربي لولا فيقول ربي لولا إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون